وَإِذَا سَمِعُوا مَا انْصِلَ إلَى الرَّسُولِ تَرَاهُ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَكْتُ بِنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِالْحَقِّ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 واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون لا يؤاخذكم الله بالنغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم